أرى الدنيا أرى الدنيا أرى الدنيا لمن هي في يديه أرى الدنيا لمن هي في يديه عذاباً كلما كثرت لدايه تهين المكرمين لها بصور وتكرم كل من هانات عليه إذا استغنيت عن شيء فداعه وخذ ما أنت محتاج إليه لدوا للموت وابنوا للخراب فكلكم يصير إلى تباب لمن نبني ونحن إلى تراب نصير كما خلقنا من تراب أرى الدنيا لمن هي في يدايه عذابا كلما كثرات لدايه تهين المكرمين لها بصغرين وتكرم كل من هانات عليه إذا استغنيت عن شيء وَخُذْ مَا أَنْتَ مُحْتَاجٌ إِلَيْهِ ألا وأراك تبذل يا زماني لي الدنيا وتسرع باستلامي وإنك يا زمان لذو صروف وإنك يا زمان لذو انقلابي أرى الدنيا لمن هي في يدائه عذاباً كلما كثرات لدايه تهين المكرمين لها بصغرين وتكرم كل من سأسأل عن أمور كنت فيها فما عذري هناك وما جوابي فإما أن أخلد في نعيم وإما أن أخلد في عذابي أرى الدنيا لمن هي في يدايه عذاباً كلما كثرات لدايه تهين المكرمين لها بصغرين وتكرم كل من هانات عليه إذا استغنيت عن شيء فداعه وخذ ما أنت محتاج إليه